إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأعطش ليلها وأخرج ضحائها والأرض بعد ذلك دحائها أخرج منها ماها ومرعاه والجبال أرساها متاع لكم متاع لكم ولأنعامكم